أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى وجعله يقلد للهادي في حسن الخلق حسن يا رب الخلق فالعبد بأخلاق السبق